وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتيعكم الذي فضل فضله وإنت تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب يوم كبير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 أم يقولون أفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.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 ونادى نوح ربه فقال رب إِنَّ بني من أَهْلِي وَإِنَّ وعدك الحق وَأَنْتَ أحكم الحاكمين قال يا نوح إِنَّهُ ليس من أَهْلِكَ إِنَّهُ عمل غير صالح فلا تسألني مَا ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ولا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح ابط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم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 كَأَلَّمْ يَعْنَوْ فِيهَا عَلَى إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعَجْلٍ حَلِيدٍ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 فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم أواه منيب يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عن هذا إِنَّهُ قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضعق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يغرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لَكُمْ لكم فاتقوا الله ولا فِي في ضيفي مِنْكُمْ منكم رجل رشيد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 ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّ لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرى فإنها لوزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن من انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين